هذه هي الفكاهه كل شخص يقتن في شارع يقع في مدينه او بلده من القرى جميعها توجد ضمن بلد في قاره على سطح هذه الكره وهذه الكرة هي كوكب أزرق يتألف من يابس وماء يعيش فيه نبات حيوان وبشر يكنون له كل الوفاء إنه كون كبير ونحن صغار جدا وعمرنا قصير بعكسه في المدة إنه مطلم هائل لكن هذا الحجم قلائل إنه كون كبير عظيم لحم جزء من نظام شمسي كبير طوله 700 مليون مي هو فيه تسعه كواكب وشمس باعتقادنا ليس لها ابدا مثيل تجاوره بلايين الكواكب السياره بما فيها الشهب والمذنبات وهناك اجمل الاقمار تضيء كالنهار في الفضاء تطفو مثل البالونات وكل هذا ضمن مجره صغيره وسط نجوم اسمها درب التبانه قطرها ستون ألف تريليون ميل وهذا هائل جدا بالنسبة لنا لكن هذا يبدو ضئيلا وسط مئات بلايين النجوم والمجرات والأقمار الكون ليس له بداية وليس له نهاية لا يمكننا حصره في إطار <تصفيق> إنه كون كبير ونحن صغار جدا وعمرنا قصير بعكسه في المدة إنه مظلوم هائل لكن بالحجم قلائل إنه كون كبير